موسوعه ا ل ن ا ل ب ل م ي للعلوم ر ي ا ل ي ا ك وإياك نعبد ن س ت ع ل ا الصغة م س ت ق ي م you、mm -hmm. وسبحوه بكره واصيلا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن مكث فانما ينكث على نفسه you、yeah. بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظنتم أ الذي ن ق ل ب الرسول والمؤمن ي ن إ ل ى اهليهم ابدا وزين ذلك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 「さあいつも」<音楽> 「私の手を借りてくれた